بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر مؤسسة صد التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان أخطاء عقائدية شائعة وعلاجها لفضيلة الشيخ علي ابن عبد العزيز الشبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلاه وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرة أما بعد أيها الجمع الكريم أيها الاخوه الفضلة اذا طلعت شمس النهار فانها اماره تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعه وروح وريحان وجنات وانعم اما وقد غربت الشمس وادينا بعدها فريضه من فرائض الله علينا فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته أيها الاخوه سمعتم عنوان هذه المحاضرة حول بعض الأخطاء العقدية الشائعة وأسباب علاجها والموضوع واسع يضيق المقام والوقت والحال عن تتبع واستجماع أطرافه ولكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه أو جله، وصلاح العقيدة يا أيها الاخوه ينبني عليه صلاح الحال وصلاح المال. إذ لا يمكن أن يصلح الحال وبالتالي لا يستقيم ولا يصلح المآل إلا بصلاح هذه العقيدة، المبنى والمبتناه على تحقيق التجرد والقصد بالله وحده دون ما شريك. وهو تحقيق التوحيد لله جل وعلا الذي لأجله بعث الله جل وعلا جميع رسله في آية سورة النحل يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لاجل العقيدة خلق الجن والإنس في آية الذاريات في آخرها وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوه المتين لأجل العقيدة وصلاحها أنزل الله جل وعلا كتبه وهي كلامه الذي تكلم به كتبا على أمم والمهيمن عليها وآخرها كلام الله القرآن لأجل العقيدة قامت سوق الجهاد في سبيل الله لإعلاء رايه الله جل وعلا ولألا يعبد إلا الله وحده لأجل العقيدة أقيمت الدنيا والآخرة والجنة والنار لأجل العقيدة حصل الثواب والعقاب لأجل العقيدة قام الولاء والبراء فشأن العقيدة يا أيها الإخوة شأن عظيم وإن تدارس الأخطاء والمخالفات الشائعة في أمر العقيدة له أمر مهم له باعثه وموجبه في هذا الزمان بالخصوص لأن العهد قد طال وبعد عن عهد النبوة وعن عهد الصحابة وعن صدر صالح سلف المؤمنين فتتابعت الشرور وكثرت البدع وظهرت المخالفة مما حتى ما معرفة الخطأ لا لذات الخطأ ولكن ليحذره المؤمن ويصحح نيته وقصده وتعلقه بالله جل وعلا وبين يدي ذلك يا أيها الاخوه إن معرفة الخطأ مقصودة لكن لا لذاتها مقصودة ليحذرها المؤمن وليتجنبها وليصحح عقيدته من أن يرد عليها خطأ من هذه الأخطاء أو مخالفة من هذه المخالفات فتقدح في عقيدته إما في أصلها وإما في كمالها الواجب لله جل وعلا ولذلك يا أيها الإخوة في سورة إبراهيم دعا الخليل عليه الصلاة والسلام ربه بدعوة ولا ويا لها من دعوة دعا ربه بدعوة خص بها نفسه وأتبعهم وأتبع نفسه ببنيه وأبناؤه أنبياء ورسل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الذي بلغ أعلى المراتب في خلته رب العالمين يسأل ربه أن يجنبه هو وبنيه وبنوه انبياء ورسل اسماعيل من بنيه واسحاق ويعقوب ومن ورائي يعقوب يوسف واخوانه من الاصبع واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فمن يامن على نفسه ان لا يشرك بالله بعدما خافه وحذره ابراهيم الخليل على نفسه وعلى بنيه ان هذا يوجب للمؤمن كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هذا يوجب للمؤمن أن يكون على خوف عظيم ووجل عظيم من أن يقع في هذا الشرك الذي هو قادح في العقيدة بل في أصلها وفي الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه فدل يا أيها الإخوة على أن معرفة الشر مقصودة لكن لا لذاتها ولكن ليحذرها المؤمن وليتجنبها ويتقيها حتى يصح قصده وإيمانه وتعلقه بالله بل حتى تسلم عقيدته من هذه القوادح والصوارف التي ربما إذا أصابت عقيدته اردته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها عياذا بالله وقد قال الأول يا ايها الاخوه عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه نعم وهذا ما وقع في بلاد المسلمين شرقا وغربا فادر يا رعاك الله ادر طرفك في بلاد المسلمين شمالا وجنوبا شرقا وغربا بل أدر طرفك في حالنا نحن وانظر إلى ما وقع الناس فيه من مخالفات في العقيدة جلهم وقع فيها من باب الجهل ومتابعة غيره بغير علم ولا هدى ولا بصيرة من الله والأخطاء يا أيها الاخوه كثيرة وفي الحقيقة من الظلم للعقيده والخطأ فيها أن يضيق الكلام فيها في هذا الوقت وفي هذا المقام الضيق ولكن لعله أن يحصل الكلام على بعضها ليتم النظر في بقيته وقد قالوا يكفي من القلاده ما أحاط بالعنق وجمعا للموضوع عن أن ينتشر وعن أن يتفرع فإن الأخطاء في العقيدة متنوعة في ثلاثة مقامات بين يدي ذلك يا أيها الإخوة سمعتم في عنوان المحاضرة وصف هذه الأخطاء بأنها شائعة والشيوع أمر نسبي واعتباري قد تشيع في قوم دون قوم وفي فرد دون آخر وفي مجموعة دون مجموعة أخرى وسأشير إلى ما درج من هذه الأخطاء في بعض أطراف مجتمعاتنا من غير استطراد لما وقع في غير هذه البلاد العقيدة يا أيها الإخوة أصلها من عقد عليه القلب من الإيمان بالله جل وعلا وت والتعلق به هذه هي العقيدة أي ما قام في قلبك في نيتك وإرادتك وقصدك من أمور تتعبد بها إلى هذا الذي انطوى قلبك على العقد به وله حبا وتعلقا وقصدا ودعاءا واستغاثة ونذرا وتقربا بسائر أنواع القروبات من الأخطاء في العقيدة أخطاء تقع في الألفاظ وهي تؤثر في هذه العقيدة فتكون قادحة فيها في أصلها أو قادحة في كمالها الواجب فيكون صاحبها معرض للوعيد بأن يكون قد اتى كبيرة من كبائر الذنوب أو قد وقع في الشرك والكفر وهو لا يشعر من الأخطاء في العقيدة يا أيها الاخوه أخطاء تتعلق بالأفعال تتعلق بفعل الإنسان قد يفعل فعلا يقدح في عقيدته وهذا ان اتسع المقام ذكرنا له أمثلة من ذلك يا أيها الاخوه من الأخطاء الشائعة في العقيدة ولعل أبدأ بأمر من جهة الشيوع لا من جهة الأهمية من ذلك ما نسمعه من بعض الناس ولا سيما في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات عند هبوب الرياح إذا هبت هذه الرياح محملة بالغبار أو أثارت عليهم الغبار أو جاءت بالأمطار والخيرات أو كانت الرياح بارده من جهة الشمال أو من جهة الشمال الشرقي بالمسمات عند الناس في عوامنا بالرياح النسرية أو جاءت ريحا دبورا من جهة الغربي أو الجنوب الغربي هذه الرياح إذا هبت على الناس سمعنا من الناس بعض المقالات وبعض الألفاظ التي تقدح في عقيدته فتجد منهم من يسب هذه الريح يسبها ويقول هذه ريح خبيثة أو هذه ريح لا خير فيها هيجت علينا الغبار أثارت علينا الأتربة كفأت عنا عملنا ساقت لنا الأمطار فتعلقنا وتعطلنا عن أعمالنا عن شغلنا عن بنائنا إلى غير ذلك فيسب هذه الريح بأنواع المسبت، أول الله يلعن هذه الريح الله لا يبارك فيها دعاء عليها بما يشعر السب لها ويشعر بخبثها وبسوئها والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عن ذلك نبه عليه ونهى عنه بما عقده شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فقال باب ما جاء في سب الريح واسند فيه الحديث الصحيح المروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح لا تسب الريح وهذا نهي والنهي بابه التحريم عند أهل العلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا القادح في العقيدة وسيتضح لكم كيف أن سب الريح يقضح في العقيدة نهى عنه وأتى بالبديل والعلاج عليه الصلاة والسلام لا تسب الريح فهذا نهي لما لأن الريح يا أيها الإخوة مأمورة مرسلة من رب العالمين فكأنك إذا سببتها اتجه سبك وشتمك ودعاؤك على من بعثها وارسلها وهو الله جل وعلا وهذا إن نواه الساب فهو والعياذ بالله قادح في أصل عقيدته لانه توجه بسبه ومذمته إلى من ارسلها وهو ربنا جل وعلا القادح الثاني وهو قد لا يفطن له بعض الناس ولكنه خاطر يقدح به الشيطان في قلب الإنسان أنه إذا سب الريح كأنه قام في قلبه أن هذه الريح ضارة بنفسها أو نافعة بنفسها فهو يسبها لأنها ضرته بما يعتقده ضر منها بنفسها وهذا إن قام في اعتقاده فإنه اعتقد نافعا ضارا مع الله وهذا والعياذ بالله تحت طائلتي الشرك في الربوبية وأكثر الناس والحمد لله قد يخرج هذا اللفظ من لسانه من غير قصد أن ينسب الفعل والنفع والضر إلى هذه الريح أو أن يقصد بسبه الله جل وعلا وبالتالي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من قبيل الشرك الأصغر حيث يؤدي إلى شرك أكبر إما في الربوبية أو في جناب الله جل وعلا سبا وشتماء فكان هذا اللفظ منهي عنه فكان هذا اللفظ, هذا اللفظ منهيا عنه لأنه قادح يجر إلى الشرك في جناب ربوبية الله جل وعلا ولهذا أرشد إلى العلاج والعلاج في هذا هو في توحيد الله قال فإذا رأيتم ما تكرهون أي حصل لكم من الريح ما فيه كراهية لكم إما في أنفسكم أو في أعمالكم أو في وظائفكم أو في بنائكم أو في سائر أموركم ان ترتب على, س... على الريح من ذلك ما يضركم فقولوا اللهم إننا نسألك من خير هذه الريح أو خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونستعيذك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فأرشد إلى العلاج بتوحيد الله دعاء واستعادة وهذا يزيل ما قد يقوم في القلب من أمر الشرك أو وسائله بتوحيد الله جل وعلا وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعالج أمر الشرك بالتوحيد ولهذا لما حصل من بعض الناس التسوية بين الله وبين بعض خلقه بالفاظ التسوية ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله تسوية لعقيدتهم ودرءا للشرك وأسبابه بالتوحيد ولما شك إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يجدونه في قلوبهم من وسواس الشيطان أن الشيطان يوسوس في قلب أحدهم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله ولما شكوا إليه أيضا ما يلقي الشيطان في قلوبهم من أنواع الوسوس حتى في جناب الله جل وعلا في صفاته وفي ذاته وفي ربوبيته قال صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله وفي بعض الروايات فليقل لا إله إلا الله فعالج هذا الخاطر الشيطاني القادح في التوحيد عالجه بتحقيق التوحيد الله جل وعلا قولا إن بنى على ما قام في القلب قصدا ونية مما يتعلق يا أيها الاخوه بالقوادح في العقيدة من غير سب الريح أن يسب الإنسان من لا يستحق السب في نفسه وهذا قد يكون في صور كثيرة يجمعها المثال أو يحدد بعضها المثال فقد يعمل الإنسان عملا يحمل شيئا ثقيلا ثم يسقط على يده فيلعنه ويسبه أو قد يمشي ثم يضرب بحجر أو بصبه ثم يسبها أو قد يصدم ثم يسب من صدمه يسب من لا يستحق السب بمعنى حجرا أو شجرا أو شيئا ثقيلا يسبه فسبته له في الحقيقة من جنس سب الريح لأن هذا الشيء لا ينفع ولا يضر في نفسه وأنت الذي أتيت إليه ليس هو الذي أتى إليك ولكن الشيطان والعياذ بالله يستغل هذا الظرف الضعيف في تعلق الإنسان في قلبه ثم يدخل عليه الشك من جهة ماذا من جهه سب من لا يستحق السب وكأنه والعياذ بالله بذلك يعيب على الله قضاءه وقدره النبي عليه الصلاه والسلام كان يمشي مره يمشي وهو منتعل فضرب بحجر فادمى اصبعه فنظر اليه وهو يسيل دما فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وفي سبيل الله ما لقيت قالها معزيا نفسه مفوضا أمره إلى الله جل وعلا مبتغيا النو... النوال منه قد يحمل الإنسان شيئا ثقيلا حجرا أو غيره ثم يسقط عليه ويضره بعض الناس والعياذ بالله يستجر مع لسانه فيلعن هذا الشيء فيلعن هذا الشيء من ذلك ما سمعناه لما نزلت الأمطار الطيبة التي أغاث الله بها البلاد ورزق بها العباد وحصل منها من الضرر شيئا يسير سمعنا من الناس من يمتعض بذلك ويسب ذلك يسب المطر والسيول وهذا والعياذ بالله من جنس مسبة الريح لأنه سب وشتم وعاب من لا يستحق المعيبة والسب والشتم في نفسه من هذا الباب يا أيها الاخوه ما يتعلق بسب الزمان الزمان هذا الذي أقسم الله جل وعلا به في القرآن والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لكن ليس للمخلوق أن يحلف أو يقسم إلا بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته ولهذا في كثير من القرآن المفصل بل في قصاره ما نجد أن الإقسام في الزمان أو ببعضه أقسم الله بالعصر والعصر هو الزمان أقسم الله بالضحى وهو بعض من الزمان أقسم الله بالفجر بالليل بالنهار بالشمس بالقمر وهي يدور عليها الزمان ليلة ونهار الإقسام بالزمان إقسام ربي جل وعلا في هذه السور بالزمان أو ببعضه يدل على أمر عظيم في هذا الخلق ولهذا نوه الله عنه بالقسم به والحليف به وهذا القسم بالزمان يلفتنا إلى أمر وهو أن هذا الزمان خلق عظيم من خلق الله جل وعلا إذ بتكوير الليل على النهار والنهار على الليل يكون الليل والنهار بارتفاع الشمس يكون الضحى بزوالها يكون الزوال بأفولها للمغيب يكون الغروب وهكذا حتى يتكون الليل والنهار ومنه الشهور والأعوام والدهر حتى يكون تكون الدنيا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو حديث في صحيح في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال الله جل وعلا يؤذيني ابن يسب الدهر الدهر الليل والنهر يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار إن مسبتك للزمان أو ببعضه أذية لله جل وعلا ومن صور ذلك ما نسمعه من بعض الناس هذه ساعة مشؤومة هذا يوم النحس هذا خميس أسود هذا عام سيء الله لا يبارك به الساعه الساعة في صور وألفاظ شتى تؤدي إلى هذا الأمر في المعيبة على هذا الزمان ومسبته وشتمه لما يا أيها الاخوه لأنه وقع له في هذا الخميس الذي سبه أو في هذا الوقت الذي قدح فيه وفي هذا الليل أو هذا النهار أو هذا الشهر أو هذا العام أو هذا الزمان الذي شتمه وقع, له فيه وقع عليه فيه ما يسوء من مصيبة من بليه من فقد عزيز من تسلط عدو من وباء أصابه أو غير ذلك ثم يجعلوا مسبته على من لا يستحق السب، ولهذا قال الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهر ومعنى قوله سبحانه وتعالى في الحديث أنا الدهر أي أنا خالق الدهر على تقدير محذوف دل عليه ما بعده قال أقلب الليل والنهار أي أنني أنا المقلب لهذا الزمان ليله ونهاره إذ لا زمان إلا من ليل ونهار يصير منهم الأيام والأسابيع والشهور والأعوام وبه يكون هذا الزمان الذي منه عمرك وعمر أبي وعمر أبنائي إلى أن يشاء الله جل وعلا وأنا أقلب الليل والنهار فتقليب الليل والنهار هو من الله جل وعلا فإذا سبه الإنسان توجه بسبته إلى من؟ إلى الله لأن الله هو الخالق له وهو المصرف له وهو المدبر له فإذا سببت من لا يستحق السب في نفسه اتجه مسبتك ومدمتك إلى الله جل وعلا وهذا قادح في التوحيد سب الزمان حكمه كحكم سب الريح هو من قبيل الشرك في الألفاظ من قبيل كبائر الذنوب لكن ان نوى وقصد وأراد الساب سب خالق هذا الزمان أو مرسل هذه الريح اتجه عندئذ السب إلى الله جل وعلا فأضحى شركا في جناب الربوبيه حيث سب من لا يستحق السب من هذا الباب يا أيها الاخوه من الاخطاء الشائعة ولعلي أطيل الكلام فيما يتعلق بالألفاظ لأنها تقع من الناس ما يتعلق بالحلف والأصل في الشرك في الألفاظ أنها شرك من قبيل الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إلا إذا انضاف إليه عقد في القلب ونية لهذا الأمر الذي قاله وتلفظ به وإلا فالأصل في شرك الألفاظ أنه شرك أصغر كما نبه على ذلك أهل العلم والمحققون في باب التوحيد من ذلك الحلف يا أيها الإخوة الحلف بغير الله والحلف هو تعظيم لهذا الأمر المحلوف بعظيم إذا قلت والله فعلت كذا أو والله ما فعلت كذا تؤكد هذا الأمر الذي حلفت عليه بعظيم وهو حلفك بالله أو بأسمائه أو بصفاته مما يشتهر على الأسنة يا أيها الاخوه الحلف بالأمانة أمانة عليك لما أخبرتني بكذا أمانة عليك لا تخبر بكذا أو لا تفعل كذا ومن ذلك ايضا الحلف بالذمة بذمة وذمتي، بذمتك وذمتك أتفعلنا كذا تفعل تفعلنا كذا من ذلك الحلف بالحياة وحياتي وحياتك الحلف بالآباء بأبي وأبيك الحلف بالنبي والنبي وحياة النبي إلى صور كثيرة لا حد لها ولا يمكن حصرها وقد جاء في ذلك النهي صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان أحد الصحابة يحلف بأبيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه من يقول ويسمع الناس ألا لا تحلفوا بابائكم إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف بالاباء كان من سمة من, من سمة أهل الجاهلية، لأنهم معظمين لابائهم وأجدادهم. وأحلامهم. فكانوا يحلفون بهم تعظيما لهم وانسان إنما يحلف بمن يعظمه فإذا حلف بالأمانة أو بالذمه أو بالأب أو بالنبي أو بالصالح فإنما أراد تعظيم هذا المحلوف ولهذا نهينا عن ذلك حسماً لمادة الشرك وحسماً للخطأ في العقيدة وتعلقاً بالله جل وعلا الذي هو يجب أن يكون المعظم في قلوب المؤمنين وقلوب عباد الله وأوليائه وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كفر أو أشرك لأنه عظم هذا الأمر بعظيم والعظيم الذي يستحق أن يعظم من كل وجه هو من؟ هو ربنا جل وعلا ولهذا الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته تعظيم لله جل وعلا وتعظيم لأسمائه وصفاته وهو إيمان وتوحيد والحلف بغير الله ايا كان هذا الغير ملكا من ملوك الدنيا أو ملكا من ملائكة الله أو نبيا من الأنبياء المرسلين أو صالح أو غيره تعظيم لهذا الغير وهذا قادح في التوحيد يقول عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه والله لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق لما يا ايها الإخوة لأن الحلف بالله كاذب يسمى عند العلماء باليمين الغموس وسميت غموسا لأنه جاء الوعيد أنها تغمس صاحبها أين؟ في النار وهي كبيرة من كبائر الذنوب قال أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أهن أحلف بغيره أي بغير الله صادقا لأن الحلف بغير الله شرك أصغر وهو أعظم من كثير من كبائر الذنوب وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا من حلف بالامانة فليس منا وأمر تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم دل على ماذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب إذ أن الكبيرة من كبائر الذنوب عند العلماء ما جمعت ستة ضوابط متى يكون العمل أو القول من كبائر الذنوب إذا اجتمع فيه أحد هذه الستة الضوابط وهو كل دنب رتب الله عز وجل عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه إذا جمع الذنب أحد هذه الأمور الستة أو أكثر منها فيكون عندئذ من كبائر الذنوب من حلف بالأمانة فليس منا هذا من باب الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وما تبرأ النبي منه فإنه من كبائر الذنوب كقوله من حمل علينا السلاح فليس منا من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا أو نفي الإيمان عنه تقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقة فأذية الجاري كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن صاحبه أو رتب عليه بالغضب كما في آية سورة النور في الملاعنة قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو رتب عليها باللعنه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهين من النساء بالرجال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش فهذه كبائر من كبائر الذنوب لأنه رتب عليها اللعنه في الآخرة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله أو رتب عليها النار كقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفلا الإزار ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار فعلم أن اسبال الإزار إلى ما دون الكعبين ما أسفل الكعبين كبيره من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه ماذا وعيد بالنار ولهذا يا ايها الاخوه الاسبال له مقامين اسبال بخيله وهذا والعياذ بالله قد جمع صاحبه سيئتين عظيمتين أنه تكبر وتبختر وتخيل بهذا اللبس وهذا له وعيد آخر أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة وإسبال يا أيها الاخوه من غير خيلاء وهذا الذي جاء فيه هذا الوعيد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن ما أسفل الازار من الكعبين ففي النار او رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والرجم والقذف هذه مما رتبت عليه حدود في الدنيا فهي من كبائر الذنوب فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لان أحلف بالله صادقا لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ومن حلف بالأمانة فليس منا وفي رواية ومن حلف بالذمة فليس منا وهذا يا أيها الاخوه مما درج عند بعض الناس لا سيما بعدما اختلط الناس بعضهم ببعض وورد على الناس في بلادهم من قد عرفوا بفساد في اقوالهم وألفاظهم وربما في عقائدهم وما هذه القنوات ووسائل الاتصال بالإنترنت والإذاعات ما هي عن افساد الناس في أقوالهم وعقائدهم وألفاظهم ببعيد ولها في ذلك نصيب يدركه من طالعها أو تتبع اخبارها. مما يتعلق يا أيها الإخوة بأخطاء تتعلق بالعقيدة أخطاء أيضا تتعلق باللفظ وأيضا بالفعل ومن ذلك أخطاء تتعلق بالقلب. قبل ذلك خطأ شائع من الأخطاء في الألفاظ يحصل من الصالحين من أهل الخير من الذاكرين الله جل وعلا والذاكرات من الذين, يلي... الذين, ع... الذين لاهجت ألسنتهم بالدعاء لله جل وعلا وهو أنه يدعو ثم يربط دعاءه بالمشيئة يستثني في الدعاء يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو الله يجزاك خير إن شاء الله الله يبارك في عمرك إن شاء الله فيدعو دعاء لمن صنع إليه معروفا ثم يربط هذا الدعاء ويعلقه بالمشيئة وهذا يا أيها الإخوة من الأخطاء العقدية المتعلقة باللسان فإذا دعا الإنسان وجب أن لا يربط دعاءه بالمشيئة ما الذي يربط بالمشيئة؟ ما يخبر به الإنسان أن يفعله في المستقبل ولهذا أدب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأدب وهو أدب لنا معشر أهل الإيمان في قوله سبحانه ومسرة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله إذا أخبر الإنسان عن فعل سيفعله في الغد سيسافر سيبيع سيشتري سيذهب سيجي فإنه يعلقه بالمشيئة لأنه لا يدري أيفعل ذلك أو لا يفعله وإذا علقه بالمشيئة كان في ذلك تعلقا بالله جل وعلا ولا تقول أني لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ونبي من أنبياء الله وهو سليمان ابن داود عليه وعلى أبيه وعلى نبينا بل وسائر أنبياء الله الصلاة والسلام قال لأطوفن الليله على نسائي فتلد كل امرأة, تلد كل امرأة منهم غلاما يجاهد في سبيل الله فطاف على نسائه وكن مئة فلم تلد إلا واحدة نصف غلام لأنه لم يقل إن شاء الله وقول, وقول إن شاء الله في الإخبار عن غد مما يدل على أدب الإنسان وقدره عند ربه جل وعلا لأنه لا يفعل فعلا صغيرا أو كبيرا عظيما أو جليلا إلا بمشيئة الله جل وعلا ولهذا لو حلف حالف قال والله لا أفعل ذلك إن شاء الله والله لا أعطيك هذا إن شاء الله والله سأسافر غدا إن شاء الله ثم لم يفعل فانه والحالة هذه لم يحنث ولا يحنث في يمينه لأنه علقها بالمشيئة لأن الله ما شاء له أن يفعل ما حلف عليه في باب الدعاء نسمع من بعض الصالحين من الأخوان الطيبين ممن لهجت ألسنتهم بذكر الله جل وعلا نسمع ماذا تعليق للأمر بالمشيئة الله يجزاك خير ان شاء الله الله يحسن إليك إن شاء الله الله يبارك في عمرك ان شاء الله وهذا خطأ يا أيها الإخوة خطأ يقدح في العقيدة وقد نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة وليعزم المساله فان الله لا مكره له وفي روايه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه او شيئا اعطاه فان الانسان اذا ربط الدعاء بالمشيئه كانه مستقل في دعائه غير راغب غير جازم والمبنون في حال الداعي اذا دعا ان يكون في حال تضرع وابتهال وصدق في دعوته مع الله جل وعلا ولهذا هو عازم صادق مقبل غير مدبر في دعوته أما دقال الله جزاك خير إن شاء الله يعني إن شاء جزاك وإن شاء ما جزاك اللهم اغفر لي إن شاء إن شئت يا ربي أي إن شئت تغفر لي وإن شئت تغفر لي وهذا يدل على معنى التعالي والتعاظم أو الاستغناء أو الاستكبار في حال الدعاء وهذه تتنافى مع أصل الدعاء الذي معناه الذل والخضوع والتضرع لمن تقربت إليه بهذه العبادة بعبادة الدعاء فإن الله لا مكره له أي لا يكرهه أحد على فعل يفعله وفي الرواية الأخرى فإن الله لا يتعاظمه شيئا أعطاه أي شيء سأله السائل فأعطاه الله إياه فإن الله لا يتعاظمه ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو الحديث القدسي يقول الله جل وعلا فيه وهو حديث طويل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا وفي رواية ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما يغمس أحدكم المخيط في البحر ثم ينظر بما يرجع تخيل يا أيها المبارك لو أن, لو أن العالمين جميعا من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد في مقام واحد وسألوا الله جل وعلا كل واحد سأله غاية ما تتمناه نفسه فأعطى الله كل واحد من هؤلاء مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أبدا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر بما يرجع هل ينقص من البحر شيئا لا ينقص ولا قطره هكذا الشأن في ملك الله وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيئا أعطاه أي شيء ولهذا حال المؤمن في الدعاء حال المقبل حال المخبت حال المتضرع حال المنطرح المنكسر بين يدي الله جل وعلا يسأله سؤال الراغب سؤال الملح ولهذا يدعو الله المؤمن ويدعو الله الكافر فيجيب الله جل وعلا دعوة الكافر ويؤخر دعوة المؤمن لما؟ لأن ربي لأن الله جل وعلا يحب الحاح المؤمن عليه يحب أن يسمع الحاحه سيما في أزز الليل في, الليل في, في ثلث الليل الآخر عندما تنام العيون فيقوم المؤمن يلح على الله مرة بعد مرة في الدعاء فإن الله يحب ذلك من عبده مع كمال, سبحانه مع كمال غناه سبحانه واستغنائه عن عبده ولكن هذا محظ تفضل تفضل الله بها عليك يا أيها الموحد يا أيها الداعي تفضل الله بذلك عليك لي لماذا؟ لتدعوه لتتقرب إليه بهذا الدعاء وهذا من الخطأ الشائع يا أيها في في اللسان عند الدعاء ربطه بالمشيئة وهو خطأ يقدح في العقيدة كما بوب عليه شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد سماه باب لا يقول حدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت سماه بابا لا يقول حدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت من الأخطاء في العقيدة يا ايها الاخوه خطأ مهم وجليل وهو للأسف الشديد خطأ شائع لا يكاد يسلم منه في هذه الأزمان إلا من سلمه ربي جل وعلا ونسأل الله أن نكون منه وهو خطأ يتعلق بالإرادة يتعلق بالقصد يتعلق بالنية سيما إذا جعلها الإنسان في العبادة إنه ما ترجم عليه الشيخ في كتاب التوحيد في باب قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا كيف ذلك؟ يظهر هذا فيما ترجم عليه من آية وحديث ولم يترجم على هذا الباب شيخ الإسلام شيخ محمد بن عبد الوهاب إلا آية واحدة وحديثا واحدا الآية هي ما في سورة هود في قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذه الايه وعيد وزجر وتهديد للمؤمنين الذين عملوا اعمالا لكن ابتغوا بها حظا من حظظ الدنيا زخرفا من زخارفها ولها عند اهل العلم اربعه معاني من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يعني نعطيهم في الدنيا ما أرادوا ما قصدوا من هذه الأعمال وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون لكن النتيجة ما هي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة أي من عملهم الذي عملوه من قربهم الذي التي تقربوا بها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مما جاء في معنى هذه الآية ما فسره به مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس الذي يقول عرضت المصحف على بن عباس مرتين أقفه عند كل آية أسأله عنها قال, ما قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هو من عمل عملا صالحا مما يبتغى به وجه الله لكن عمله من رياء يبتغي به ذكرا ومدحه وثناء وتسميعا من الناس وفي الحديث من راى, رأى الله به ومن سمع سمع الله به وفي الحديث من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق ليمدح عمل عملا ليمدح عليه طلب العلم ليمدح أخذ الشهادة ليثنى عليه حسن صوته في القرآن ليقال ما شاء الله ما أجمل صوته قام يصلي بخشوع ليقال ما أضرفه ما احسنه عمل أي قربة تصدق جاهد أمر بالمعروف نهى عن المنكر ليمدح ويثنى عليه أراد من ذلك مدحة الناس ومراءاتهم بعمله فإن هذا ممن عمل عملا في الدنيا أراد به غير وجه الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذا ممن أراد الحياة الدنيا وأراد زينتها بمدحة الناس وثنائهم عليه فسمع بعمله وراء بعمل فالمراء داخل في هذه الآية وأعظم الناس مراءاتا وتسميعاً منهم؟ من هم يا أيها الإخوة من أعظم الناس مراءة في أعمالهم هم المنافقون هم أعظم الناس مراءة في أعمالهم ألم يقل الله جل وعلا في سورة النساء يراون الناس بأعمالهم ولا الله إلا قليلا قاموا يصلون ويجاهدون وخرجوا مع النبي وسلم للغزوات وتصدقوا بأموالهم لكن ما عملوا ذلك لوجه الله ولكن رئاء الناس عملوا ذلك مرآة للناس ولهذا هؤلاء يا أيها هؤلاء المنافقين كانوا يتخلفون عن صلاتين لا يشهدونها لا يشهدونهما وهما صلاة العشاء وصلاة العثمة صلاة الفجر لما لأنها في ليل لا يلحظ تأخرهم فيهما فكانوا يتأخرون عنهما ولهذا قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين أي لا يستطيع أن يمشي يهادى بين الرجلين يعارض له هذا من يمين وهذا من يساره حتى يقام في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لاتوهما ولو حبوا فمن رأى الناس بعمله كان ممن عمل عملا الدنيا وزينته قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يكون لهم ذكر وثناء ومدح من الناس يحصل لهم ما أرادوا في الدنيا لكن في الآخرة ليس لهم نصيب من هذا العمل من معاني هذه الايه يا أيها من عمل عملا صالحا لكنه على ملة غير ملة الإسلام كان يكون يهودي أو نصراني او مجوسي او يكون ممن ينتسب للاسلام لكنه يدعو غير الله يذبح للحسين يدعو زينب يستغيث بعبد القادر يسال الله بالعباس يتقرب للنبي يستغيث بالولي هذا ممن انتشر وعم وطم في بلاد المسلمين فهذا على عمل يظنه اسلام وهو في الحقيقه على شرك هذا قد يحقق له نواله وما أراد من عمله لكنه ليس في له في الأخرة نصيب الكافر المنافق اليهودي النصاني قد يعمل عملا مخلصا لله لكن هل يؤجر عليه لا يؤجر عليه بل تناله هذه الآية كما فسرها بذلك انس بن مالك رضي الله عنه فاليهودي إذا عمل عملا مخلصا لله لكنه على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عمله مردود عليه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولهذا جاء في الحديث أن هؤلاء الكفار تعجل لهم في الدنيا حسناتهم وتقدم لهم في الدنيا طيباتهم ولكن ليس لهم في الآخرة نصيب ولهذا لما رأى بن الخطاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد نام على سرير من ليث فأثر في جنبه فبكى عمر قال أنت يا رسول الله في هذه الحال وكسر وقيسر فيما هم فيه من النعيم قال يا عمر أما ترى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة أولئك قوم عجلت لهم حسناته ولهذا الكافر يا أيها الإخوة الذي يعمل صالحا في الدنيا يبتغي به وجه الله ما هو بعمل شرك؟ يعمل عملا صالحا، يصدق في الحديث، يفي بالعهد، يحسن إلى جاره، وهذا يقع من هؤلاء. يعجل له ثوابه وجزاؤه في الدنيا حتى إذا قدم على ربه ليس له من ذلك العمل نصيب. اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من معاني هذه الآية مما ذكر أهل العلم وأهل التفسير رحمهم الله أنه من يعمل عملا قربة. لكن لا ينال منها ولا يرد منها الطاعة الى الله جل وعلا وإنما يريد حظا دنيويا مثل ماذا مثل من يحج نيابه عن الناس لكن ما هو قصده الحج قصده قيمة الحجه خمسة ألاف أو أربعة ألاف أو أقل أو أكثر مثل من يعلم العلم لكن لا لي بدل العلم طاعة لله ولكن لأجل الراتب من يصلي بالناس لا لي يؤدي العبادة ولكن ليأخذ راتبا فهمه من أداء هذه القربة وهذه العبادة حظ من حظوظ الدنيا من ذلك يا أيها الإخوة من يهاجر لا لي يفر بدينه ولكن ليتزوج لي المرأة الجميلة ذات الحسب والنسب والمال والجمال فهذا ممن عمل عملا يتقرب به إلى الله لكن أراد به غير الله جل وعلا وهذا ما له حد يا أيها الإخوة فاتش قلبك يا أيها المبارك هل أنت ممن تعمل هذا العمل على هذه الصفة إن كنت كذلك فبادر فصحح نيتك وصحح قصدك وتعلقك بالله جل وعلا وهذا كما قال العلماء فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فاني لا إخالك ناجيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر المخرج في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت أي في قلبه في نيته فهذا على ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه من صلى بالناس من علم علما من أقرأ القرآن من حج من قام رمضان من اتبع الجنازة ليمدح أو لحظ من الدنيا أو لراتب أو لزخرف من القول فإن هذا له ما نوى وليس له عند الله جزاء على عمله ليس له عند الله والحالة هذه جزاء على عمله لأنه نوانية أدركها وحصلت له وتممت له في الدنيا أما ثواب هذه القرب وهذه الطاعات فإنه لم يردها من الله وإنما أرادها من عباد الله فهو والحالة هذه وما أراد المعنى الرابع مما ذكره العلماء على هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ذلك الذي يعمل عملا يقرأ القرآن لكن ليحفظ نفسه وعياله ما قرأه يريد القرب والنفع منه ولكن يحفظ نفسه وعياله تصدق بصدقه ليشفى مريضه حج ليزول لي ما به من الهم والغم أو يزول ما به من اللأواء والضراء عمل قربة أراد منها حظا من الدنيا وغفل وتغافل عن حظها عند الله جل وعلا وعن أن يبتغي بها وجه الله جل وعلا أي أنه قصر نيته وإرادته وقصده وعمله من هذه الطاعة من هذه القربة أي كانت صدقة أو قراءة أو صلاة قصدها على نفع دنيوي فهذا له ما أراد في الدنيا وليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب هل يعذب هذا على حالته إذا كان هذا العمل الذي وهذه القربة وهذه الطاعة مما رتب عليها جزاء في الدنيا مثل ماذا مثل صلة الرحم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه ما وصل الرحم إلا ليبارك له في رزقه وينسأ له في أجله ما وصل الرحم قربة لله طاعة لله ابتقاء لثواب الله وجزاء الله وأمر الله فهذا له في الدنيا ما أراد وليس له في الآخرة نصيب من هذا العمل من ذلك يا أيها الإخوة، أن يتصدق بصدقة لكن ليداوي مريضة وجاء في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة فهو تصدق بهذه الصدقه لكن ما أراد منها إلا شيئا واحدا وهو أن يشفى مريضه فهذا له ما أراد لكن لا يثاب يوم القيام على هذه الصدقة إلا إن واهما عن الله جل وعلا تصدق قربة لله وشفاء لمريضه وصل رحمه طاعة رحم طاعة لله وادراكا لما رتب لها من الوعد والثواب في الدنيا فهذا ينال ما أراد والشأن في النية الشأن في ماذا؟ في النية وخذوا على ذلك مثل يا أيها الإخوة جاء في الحديث عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله إنسان متولي عمل عسكري أو مدني وعنده عمل في الحراسة فبات يحرص على هذا العمل الذي أنيط به إن كان ما همه إلا الراتب أو الرتبة أو الوظيفة أو المنزل العسكرية فهو, فهو وما أرى لكن إن نوى بهذا العمل قربة لله جل وعلا وطلب لثوابه في الآخرة بأن لا تمس عينه النار وأيضا رغب في هذا الجزاء وهذا الراتب الذي يأخذه في الدنيا فله ما أراد لكن إن جرد النية إلا من الحظ الدنيوي إلا من المنصب الدنيوي إلا من الراتب الدنيوي إلا من أجر الدنيا فليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب الحالة الثانية يا أيها أن يعمل عملا لكن لم يرتب له وعد في الدنيا وعمله للدنيا فهذا والعياذ بالله قد أوبقه العمل يوم القيامة مثل ماذا من حج حج ليتفسح يتنزه يتمشى حج مع هذه الرفقة لأنهم أجاويت أو لن معهم فلان يمزحهم يضحيتهم فهو في كبت وفي مغمى قال بحج وسع صدري فهذا حج لكنه ما أراد من عمله إلا ماذا إلا حظ من الدنيا يوسع صدره يتنزه يتسيح ما أراد إقامة شعائر الله جل وعلا بالتوحيد فليس له في الدنيا إلا ما أراد من هذا العمل وقد يوبقه هذا العمل يوم القيامة وأعظم من ذلك وأشد وانكى وأخطر إذا حج لغير الله رياء سمعة يقال ما شاء الله فلان كل سنه يحج خذ من هذه الدواخل والأخطار التي تأخذ من القلب وقد يشعر بها صاحبها أو لا يشعر بها كان من ذلك وأشد إذا استرسل معها سيما في باب المدح والثناء يحب أن يمدح على عمله فيسترسل ثم يصيبه في ذلك بقلبه العجب والكبر والتيه وهذا والعياذ بالله يخرجه عن أصل العبادة لأنه تلبس بناقض من نواقض الإيمان من الأخطاء العقدية يا أيها الإخوة خطأ شائع شائع متى لما ادلهمت على الناس الخطوب والمحن والفتن ولا سيما في هذه الأزمان التي حصل فيها من الفتن ما لا يخفى على شريف علم كثير منكم إنه يا أيها الاخوه ما يتعلق بسوء الظن بالله جل وعلا هذا الخطر وهذا الخطأ في العقيدة نطقت به ألسن ونضحت به قلوب ورؤية على قسمات بعض الوجوه من ذلك أنه ينظر إلى ما حل في بعض بلاد المسلمين من اللأواء والفتن والمصائب قال أين نصر الله جل وعلا لأولياءه؟ كيف يحصل للمسلمين ما يحصل وأين نصر الله لهم؟ وهذا يحصل عند البعض ممن ضعف إيمانهم من استبطاء فرج الله جل وعلا وهو داخل في سوء الظن بالله سوء الظن بالله هذا الذي كان شعار ودثار من من كان شعارهم ودثارهم سوء الظن بالله ممن عابهم الله وذامهم وذمهم المنافقين فإن المنافقين كان شعارهم ودثارهم سوء الظن بالله جل وعلا لما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد من الضرر واللأواء حتى قتل منهم من قتل واوذي منهم من اوذي فكسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفره وانغرس المغفر حلقه من حلقات المغفر انغرست في وجنته قال المنافقون ومن كان على شاكلتهم هؤلاء لو كان فيهم خير لسمعوا قولنا وما تركوا قولنا وسمعوا قول الصبيه والان جاءكم جزاؤكم سوء ظن بالله وسوء ظن بوعده سبحانه ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الفتح ويعذل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ومن ظن السوء يا أيها من ظن أن الباطل وأن الكفر يديل على الحق إدالة مستقرة بمعنى أن الكفر والكفار يغلبون المسلمين وينتصرون عليهم ولا يقوم للمسلمين بعد ذلك قائمة من ظن هذا الظن فقد أساء ظن بالله جل وعلا من ظن أن الله لا ينصر أولياءه ولا ينصر العباد المستضعفين، فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله لا يحقق للناس ما وعدهم به إن في دنياهم أو في اخراهم فقد ظن بالله والحالة هذه ظن السوء. ظن بالله هذا الظن الذي هو ظن السوء. من ظن والعياذ بالله هذا قد وجد عند بعض المستغربين وأمثالهم من, من ظن بالكفار أنهم أحسن حالا وأنهم أكثر علما نفعهم علمهم وأنهم خير منا في هذا كله وغفل عما هم فيه من الكفر فقد ظن بالله ظن السوء حيث فضل هؤلاء الكفار بكفرهم على المؤمنين بإيمانهم وإن كان مع هؤلاء من الأمور المادية وانتفت عن هؤلاء الحضارات المادية لأن الشان شأن عقيدة وشان دين وشان تعلق بالله جل وعلا الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء من المخالفات يا أيها نعم. من الأخطاء الواقعة في العقيدة يا ايها الإخوة خطأ تطاول فيه الناس في هذه الأزمان على العقيدة وعلى أهلها بل وقبل هذه الأزمان انه ما يتعلق يا أيها الاخوه بالاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه أو الاستهزاء بأهل الدين والصلاح هذا الشعار الذي هو شعار وبيرق أهل النفاق من على وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظهر وينتشر بين الناس بصوره أو بأخرى ولا سيما إذا وجدت أسباب ضعف الدين وفشو الجهل وأهله فإنه جاء في التفسير في تفسير قول الله جل وعلا في سورة التوبة سورة براءة السورة الفاضحة بقوله سبحانه يحبر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج لا تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين نزلت هذه الايه كما يذكر عوف بن مالك رضي الله عنه في رهط كانوا يمشون في غزوه تبوك في الطريق المتكلم واحد والسامعون جماعه قال ذلك المتكلم ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ما راينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء اتهموا النبي واصحابه بثلاث صفات قبيحه بانه ما همه من الاكل والشرب فظهر ذلك على كبر بطونهم ولا أكذب أسمنا يعدوننا بالنصر على هؤلاء وهم أكثر منا عددا وعدة ولا أجبنا عند اللقاء حتى قال قائلهم أتحسبون قتال وجلاد بني الأصفر مثل قتال العرب بعضهم بعضا والله لكأني بكم غدا مقرنين في أصفادكم في سلاسلكم أسرى لهؤلاء الروم لهؤلاء النصارى سمع هذه المقالة عوف بن مالك رضي الله عنه فأخذته غيرة الإيمان وغيرته على العقيدة وعلى التوحيد فقال كذبت ولكنك منافق لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الخبر قد سبقه من السماء في فضح هؤلاء ومقالته حتى قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم قبل أن يحترقوا أن تنزل عليهم صاعقة فتحرقهم فإن كذبوا فقل قلتم كذا وكذا فذهب إليهم عمار بن ياسر فجاء أحدهم يعتذر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واصفا ذلك المشهد والله لك أني أنظر إلى أحدهم متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب قدمه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب إنما كنا نخوض ونلعب كأنه يقول بلسان اهل زماننا ما نقصد نسولف نمزح نضحك إنما كنا نخوض ونلعب العدو بعيد والمسافة طويلة والوقت حار ونحتاج إلى ما ننفس به عن أنفسنا نمزح نلعب لأن بين المدينة وتبوك ازيد من سبعمائة كيلو في وقت طابت فيه الثمار اشتد فيه الحر إلى عدو من تعرفونه وهو عدو عظيم في العدد والعدة إنما كنا نخوض نلعب نقبل ما نقصد نمزح وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يجيبه إلا بقوله تعالى قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فأثبت لهم الله جل وعلا ايمانا تلاه بهذه المقالة كفرا أثبت لهم إيمانا تلاه بهذا القول وبهذا اللفظ كفرا فصح أنهم كفروا بهذا الاستهزاء لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين قالوا هذه الآية نزلت في مخشي بن حمير أحد هؤلاء المستمعين وال. والوعيد والحكم والتهديد شمل المتكلم هو واحد وشمل من السامع له راضيا بقوله وهم جماعة فالراضي كالفاعل في هذا الأمر الخطير الذي ترتب عليه خروجهم عن هذه الملة جاء مخشي بن حمير وهو ممن كان يستمع لكنه بعدما آب وتاب قال يا رسول الله والله لك أنه قعد بإسمي واسم أبي فهل لي من توبة؟ قال نعم وك وكان قد قال لقومه يا قومي يا أيها الركب يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله لأن يجلد أحدنا مئة جلده أحب إلينا من أن ينزل علينا قرآن من السماء فيفضحنا فتاب الله عليه لما علم الله منه توبته وغير اسمه من مخشي ابن حمير إلى عبد الرحمن وسأل الله جل وعلا أن يموت مجاهدا في سبيل الله ولا يعثر له على أثر، فقتل رضي الله عنه شهيداً في معركة اليمامة في الحديقة ولم يعثر له على أثر. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا يا أيها الاخوه الاستهزاء بالدين، بأحكام الله، بالحجاب، من الناس من يستهزئ بحجاب المرأة حتى نسمع من ذلك أنواع الكلام. ما بل هؤلاء المتخلفين يريدون أن يلبسوا هذه المرأة خيمة تمشي بها هذا القول خرج مخرج الاستهزاء أو يستهزئ بمحرمية المرأة في حال السفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو يستهزئ بتحريم الربا قال كيف يحرم الربا هذا جهل وهذا تخلف إذ بالربا قيام الاقتصاد العالمي والرأس مالية العالمية أو يستهزئ بالحدود بالقطع قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن أو القتل أو الجلد أو الحرابة ويقول هذه من مخلفات القرون الوسطى أو القرون المظلمة والناس تقدموا وتطوروا بلغوا كذا وكذا فيقول ذلك على باب السخرية والاستهزاء فالاستهزاء بدين الله جل وعلا أو بعباد الله لما قام فيهم من دين الله من الناس من يستهزئ باهل العلم يستهزئ باللحية بتقصير الثوب يستهزئ بالصدق في الحديث إذا كان الانسان ما يكذب قال لي هذا أبله درويش خبل صحيح ابن حلال لانه ما يكذب لأن عنده اللف والدوران والكذب هو هي الحذاقة وهذا والعياذ بالله من الاستهزاء بدين الله وصاحبه على خطر عظيم يبقى في هذه المسألة مسألة الاستهزاء مسألة مهمة أن من استهزأ بالدين فهو مرتد ومن استهزأ بأهل الدين فله حالتان ان استهزأ بأهل الدين من العلماء أو المحتسبين أو الدعاه أو من تمثلوا الدين في أنفسهم واستهزأ باللحية استهزأ بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر بالجهاد سخر من ذلك بأي لفظ قاله وبأي فعل وقسمات وجه ظهرت عليه فهذه ردة لأنه استهزاء بدين الله جل وعلا الحالة الثانية أن يستهزئ بأهل الدين لكن لا يرد الدين لا يرد الشعير التي ظهرت عليه في تقصير ثوبه في لحيته في صلاته في صدقه للحديث في حسن تعامله وإنما يقصد ذلك الشخص بعينه يقول فلان لحيت مثل لحية عنز وهذا من باب المثل وما أراد أن يذم اللحية وإنما أراد هيئة ذلك الذي يذمه لأن بينه وبينه من اللأواء ومن المشاحنه ما بينه فهذا قد أتى كبيره من كبائر الذنوب لأن هذا الفعل يعد والحالة هذه سخرية بالمؤمن والله جل وعلا نهى المؤمنين عن أن يسخر بعضهم ببعض كما في آية الحجرات في سورة الآداب من القوادح والأخطاء في العقيدة يا أيها والإخوة والعلي أختم به إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا وهذا أمر قد انتشر بين الناس بصور شتى. والله جل وعلا يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا الأمر يرد ونسمعه على أصعدة شتى. كان يقع في الناس بلاء، مرض أو وباء، فييسر لهم الله جل وعلا القضاء عليه أو مكافحته مكافحة هذا الوباء وهذا المرض وهذه. فتجد من الناس من يقول كافحنا هذا بماذا بامكانياتنا بقدراتنا بقوتنا بما اوتينا من أسباب وينسى أن الله جل وعلا هو المتفضل عليهم بدفع هذه الأواء، وهذا والحالة هذه من إضافة النعم إلى غير الله وهو شرك أصغر أما إذا اعتقد أن الله لم ينعم بذلك فهذا يدخله في ماذا في الشرك الأكبر وهذا يكون أيضا في ماذا في الأمور الشخصية إنسان يركب طائرة يقول لولا أن الطيار حاذق إلا سرحنا فيها إنسان سقطنا فأضاف نعمة الامن بنجاته ونجائه إلى هذا الطيار أو إلى الملاح أو إلى الكابتن فهذا أضاف النعمة إلى غير الله جل وعلا مثل ما قال ذلك الأول لولا كليبه فلان لسرقنا اللصوص أي أن الكلبة نبحت فتنبهنا فتنبهنا دفعنا عنا سرقة اللصوص وما أضاف نعمة الأمن ولا حصول الأمن لهم أو دفع البلاء عنهم إلى المنعم بها وهو الله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وهذا قد يقع يا أيها الإخوة ينطق به اللسان ولا يستشعر به القلب فيكون تحت طائله الشرك الأصغر أما إذا نطق اللسان بمن عقد به القلب فأفرغ النعمة عن المولي بها والمنعم بها وهو الله فهذا والعياذ بالله من الشرك في باب الربوبية لأنه اعتقد منعما غير الله جل وعلا هذا يا أيها الاخوه بعض مما يسر الله به وفتح به في ذكر الأخطاء المتعلقة في العقيدة وبعض أسباب علاجها ومما أيضا سمح به الوقت إن كان حقا فهذا من توفيق ربي جل وعلا واعانته وهدايته وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان واستغفر الله من ذلك واسال الله لنا ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وان يصحح نوايانا ومقاصدنا واراداتنا فلا يجعل فيها حظا لاحد غيره اللهم انا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك اللهم لما لا نعلم اللهم طهر قلوبنا من اسباب النفاق والتعلق بغيرك سبحانك وطهر أسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه وطهرنا من كل قول وعمل وقصد لا تحبه منا أو يباعدنا عن اسباب مرضاتك وحبك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة يا مولانا جدير والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد